بسم الله الرحمن الرحيم الا هاكم حتى ازلتم نظامه حتى زرتم النضال كلا سوف تحلمون كنا سوف تحلمون كلا لو تحلم ترى من للجحيم فمن لا ترى نذا عينا الذي ثم لا ترين نذا اين الذي ثم ماذا تسأل